بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا ان هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إن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 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ليسوم لَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَارُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرا أَسَارَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عدنا امل للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا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 اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا فَنَهْتَدِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا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 فَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ سُوءًا جَعَلْنَاهُ جَهَنَّمَ وَمَن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 اصْغِ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبُّ يَرْحَمُ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 يا ربك يا بسط الرزق لمن يا شاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيره ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم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 للِكَ مِمَّا أَحَ إلَيكَ رَبّكَ مِنَ الْ الحكْمَ وَلَا تَجعَمَعَ اللهَِّ إ هَن آخََفَةُ لِقَافِي جَهَمَّ مَمَلُومَم مَدَحون رَب فَ أصْفَاقُم رَبّكُ بِالْبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَمَلائكَةِ إِثَر إَّكُمْ لا تَقولُونَ قَول نظِيمًا وَلَ قَدْ صَغَْفْنا فيِي هذا القُآن لَذكَّرُ لَذكَّرُوا وَمَا يَزيدهُم إِللاا نُفُورَ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِلَى اللَّهِ لَغَوَى إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ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 نَحْنُ علملَ بِمَا يَسْستَمِعونَ بِهِ إذ يَسْستَمعونَ إلَيكَ وَإِذهُم نجَوى إذ يَقولُ الظالِمُونَ إيا تَتَّبعونَ إِللاا رَجُلَم مسحور وَظُرْكَيفَ بََبُ لك الأأَمْثَلَ فَظَلُّ فَلَا يَسْتَطيعون سَبِيك وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا او خَلَقًا مِّن مَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلِ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنَمُونَ إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَا زَغَّاوَ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عدوا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 كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مَبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِمُ الْمَنَاسِ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 إِلَّا إِبْلِيس فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ وَم جَزَاء أُكُم جَزَاء أَمفَُ وَشْتَفْزِزْمَ من لِاستَطَعتَ مِنْهُ بِصَوْطِكَ وَجلِبَ عَلَيْهِ بِخواِلكَ وَرجلِِكَ وَشَِكُم فيِي الأموالِ وَالْأَولادِ وَعيدَهُم وَماَا يَعيدهُ مُ الشَّيطانُ إِلَّا غُرورَ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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تَلَمَّىٰ نَجَّاكُم إِلَى البر وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَمِنْ آمَنْتُمْ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 وَفضََّلناهُمْ على كَثٍِ مَِنْ خَلَقناَا تَفضلَ يَوْمَ نَدَعوا كُل أُنَاس بِإمَابِهِمْ فَمَنْ أُوتيَ كِتابََهُ بِيَمِنهِ فَأُولئِكَ يَقَرَأُونَ كِتابََهُم وَلَا يُغْلَمونَ فَتِيلَ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 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى وَسَطِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا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 أَو تَتكونَ لك جَر مَتُم مِن نَّخِيلِ وَوعنَ بِ فَتُفَدِّرَ الأأَنهار فِلَ لَهَا تَفجير أَوْ تُسطضَت السَّم أَكَمَا زَعَتَ عَلَن كِسَفًا أَو تَأدَ بالِاللهِ وَمَل إِكَةِ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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لما بعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفْرًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إذ لمسكتم خشية الإياس فاق وكان الإياس نقتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بدينات فاسأل فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا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 وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُ اللَّهَ أَوِ ادْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا